الحمد لله رب العالمين وأصلموا على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام وإيمان المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تدعهم بإحسان العين الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه هي الحلقة الحادية والخمسون بعد المئة من حلقات أحكام من القرآن الكريم ندعها بقول الله تعالى فمن ندله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين مبدلونه إن الله سمين عليم فمن بدله أي غيره أي غير الوصية التي ترى الله عز وجل في الآية السابقة بعدما سمع سمعه أي علم به بواسط السمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه وليس على الموصي لأن الموصي قام بما يجب عليه فسرّفنا المبدل المعيّر إن الله سميع عليم أن يسمع قول من غير بقوله ويعلم حال من غير بقوله او كتابته او غير ذلك في هذه الآية الكريمة من الفوائد تحيل تغيير الوصيّة لقوله فمن بدله بذا ما سمعت فإنما إثنه على الذين يبدلونه ولأن تغيير الوصية تصرف في حق الغير بغير حق إلا أنه يسكن ذلك ما سيأتي في الآية التالية ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا عمل الخير ثم تصرف فيه الغير بما ليس بخير فلا إثم على الأول وإن من إثم على الثاني لقوله تعالى فإننا إثمه على الذين يبدلونه ومن فوائد العائفة الكريمة إثباتوا هذين يسمين كريمين لله عز وجل وهو وهما السميع العليم إثباتوا هذين الاسمين لله عز وجل وهما السميع العليم وقد ذكر الظلم رحمه الله أن السميع له معنيان المعنى الأول إدراك المسلم والمعنى الثاني استجابة الطالب السائل ومسلّل الأول بقوله تعالى قد سمع الله قول التي الذي في ذوجها وتشتكى إلى الله والله أسمع تحموركما إن الله سميع بصير ومسلّل الثاني بقوله تبارك وتعالى إن ربي لا الدعاء أي أي ومجيبه وقد سبق لنا تفصيل القول في ذلك فليرجع إلى الحلقات السابقة وأما العليم فيستفاد منه وصف الله تعالى بالعلم وعلم الله تعالى محيط بكل شيء جملة وتفصيلا فيما كان من فعله أو من فعل عباده أزوجل فيما كان ماضيا وما كان مستقبلا ولهذا لما قال في الأول من نوّس القرون الأولى قال علمها عند إن ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يتصب بالجهل ولا بالنسية ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان بكون الله سميعا عليما يستلزم أن يقول القاء أن لا يقول أن الإنسان قولا يغضب الله عز وجل لأنه إن قال فقد سمع، وأن لا أمل عملا يغضب الله عز وجل لأنه إن عمل فقد علمه فيوجب الحذر من المخالفة وبهذه المناسبة يؤثر أخواني المسلمين إلى أن ينتبهوا لهذه المسألة وهي أن أسماء الله سبحانه وتعالى يراد بها الإيمان بها وبمقتضاها وأن يتعبد الإنسان الله تعالى بذلك ثم قال تعالى فمن خاف من نوس من جنفا أو إثما فأصلح بينهم ولا عليه إن الله عفور رحيم فمن خاف من نوس من جنفا أي ميلا عن الحق أو إثما أي تجاوزا الحق فأصلح بينهم أي بين الموسي ومن وراءه من ورثه فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم وهذه الآية كلستثنا من, من, من الآية السابقة في قوله فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سمع عليم وقوله إن الله غفور رحيم أي ذو مغفورة ورحمة فيغفر لمن فعل جنفا أو إثما فيغفر لمن فعل جنفا أو إثما ويرحم من عدا إلى الصلاة المستقيم في هذه الآية الكريمة من الفوائد والإحكام أن من غير الوصية يكونها تتضمن الجنة أو الإثم، فإنه لا إثم عليه. بنا في الإثم هنا لا يقتضي أن له ليس له أجر، بل له أجر. لكن لما كان في مقابلة ما سبق من الوعيد على من تبدل، قال فلا إثم عليه، ونحو الإثم ونحو الإثم هنا لا ليس مراد. نطلق أبينا في الإثم بنا مراد أنه يؤجر على ذلك لأنه مصلح ومن تواعي بالعلاف الكريمة أنه إذا حصل في الوصية جور أو إثم فإنه يجب أن يعدل مثال ذلك رجل أوصى لأحد الورطة فيجب أن تلغى هذه الوصية لأنها جمع. ومثال آخر لو أن رجلا أوصى بأكثر من الثلث فإنه يجب أن تعدل الوصية إلى الثلث إلا أن يشعر وراته ومن فاعد الآية الكريمة وأحكامها فرية الصلح يقوله فأصلح بينهم والصلح خير كما قال الله عز وجل ويدخل في جميع المعاملات والحقوق فمتى أمكن الإسلاح فهو خير وإذا لم يكن الإسلاح رجعنا إلى المحاقة والمطالبة ورفع الأمور إلى الحاكم الشرعي ومن بواعد الآية الكريمة أن الصلح لا فيه من نذر الطرفين بقوله فأصلح بينهم ولا يجوز أن يفرى الصلح على أحد الطرفين دون الآخر ومن فائد الآية الكريمة اتبات هذين اسمين لله عز الغفور الرحيم فالغفور ذو المغفرة والمغفرة السطف الذنب والتجاوز عنه فوصل الله على عده لا يعلم به العباد ويعفو عنه فلا يعاقبه عليه لأنها مأخوذة من المغفر وهو من يضع على الرأس لتوقع السهام والمغفر فيه الستر والوقاة وأما الرحيمين فهو ذو الرحمة ورحمة الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة كما قال تعالى ورحمة وسعب كل شيء وقالت الملائكة ربنا وسأت كل شيء رحمة وعلمة وقد سبق لنا في حلقات ماضية تفصيل القول والرحمة وأنها تنقسم عامه وخاصة فلنرجع إلى ذلك نسأل الله تعالى أن يأمنا بماطرته ورحمته وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأولوائهم المتقين، إنه سميع قريب وإلى هنا تمت هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.